Oh, I ah حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط للسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون بينكم بالراصل وتذلوا بها من أموال الناس في الإثم، لتأكلوا فريق من أموال الناس في تعلمون. يسألونك عن الأهل التي قل هي مواطئت للناس والحج، وليس البر بأن تطلب بيوت من ظهورها. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذي <تقلونكم> وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ الله